وإن مَا ما يوعدون فَلَا فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم ادفع بالتي هي أحسن السيئه نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب ان يحضرون حتى إذا جاء الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن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 قال خسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأن خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم الا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أن انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم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 وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرحمن الرحيم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 آمين. كلا إن كتاب الأبرار لفي علم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة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 وَإِذَا رَأُوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إلَى الظَّلُّ وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ